ورصاص ايامي وحصار أمشي وعيوني حائرات تبحث عنكم تبحث عنكم من لي يتيم يمسح دمع من لي جريح يصافح جرحا من لي يتيم يمسح من لجريحا لي ليصعد جرحا من لي الثقل أمي قد وارد بالأمس أخي واليوم أنا موت لكم لتعود القدس لشرفتكم سأموت لكم لتعود الخدس لشرفتكم يا أهلي يا أهلي يا أهلي في مدن الدنيا العون الآن وليس غدا Łącząc się zamkniętych